اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يرد ولم يولد أنت ربنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك جمعتنا من غير ميعاد وأنت الرب الرحيم الرحمن في بيت من بيوتك فاللهم ارزقنا عملا صالحا زاكيا ترضى به عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ادخنا برحمةك في عبادك الصالحين اللهم ادخنا برحمةك في عبادك الصالحين اللهم ادخنا برحمةك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك السريرة الصادقة والدمعة الخالصة والعمر الصالح والحياة الطيبة اللهم إننا نسألك مردا إليك غير مخزن ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام إنا اللهم إن لنا من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه غيرك ولا يدري عنها سواك اللهم كما سترتها علينا في الدنيا فمحها عنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم إننا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك اللهم ارزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا في الدنيا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من يده يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة ونستجير بوجهك الأكرم وباسمك الأعظم من النار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين اللهم اغفر لامهاتنا وآبائنا ومن له حق علينا هذا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا نخطئ ونصيب اللهم إننا أطعناك في أعظم ما أمرتنا به فلا إله إلا أنت وانتهينا عم أعظم ما نهيت نعيه فنعوذ بك أن نشرك بك غيرك فاللهم اغفر لنا ما بين ذلك يا رب العالمين اللهم إننا أطعناك في أعظم ما أمرتنا به فلا إله إلا أنت واجتنبنا أعظم ما نهيتنا عنه فنشهد أنه لا شريك لك فاغفر اللهم لنا ما بين ذلك من الذنوب اللهم اجعلنا أحسن مما يظنه الناس بنا واغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا وارزقنا اللهم القبول عندك لا إله إلا الله أنت اللهم اجعلنا ممن قرت عينهم بك فتعلقت بك ولم تنقطع إلى غيرك يا رب العالمين اللهمقطع علايتنا مع كل أحد غيرك يا رب العالمين اللهمقطع علايتنا مع كل أحد غيرك يا رب العالمين اللهملا تجعل لأحد غيرك من أعمالنا حظا ولا نصيبا ولا ذكرا يا رب العالمين وجعلها اللهم برحمتك خالصة لوجهك اللهم من حضر مجلسنا هذا يريد التوبة والإنابة إليك فبلغه اللهم مراده اللهم من حضر مجلسنا هذا يريد التوبة والانتفاع فبلغه اللهم مراده اللهم أصلحنا أجمعين وجعلنا من عبادك المخلصين واغفر لنا لا إله إلا أنت أنت ربنا ومولانا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين